يجحش طب قول لي ليش خيبت ليت الجيش بعد اخوانك بعتوا وطنك طب قول بالله بقد ايش يجحش طب قول لي ليش, ليش خيبت ليت الجيش, الجيش, الجيش بعد اخوانك بعتوا وطنك طب قول بالله بقد ايش في المعسكر للعسكر عامل تاجر نازل تخسر في المعسكر للعسكر عامل تاجر نازل نخسر يا جحش الله اكبر وكيف تعقل وكيف حش طب كل ليه عا خايه الجيش يا جحش طب قولي بعت, وطالك بعت اخوانك طب قول يا عامل حالك مثل الريس وانت بسوق الظلم الرخيص عامل حالك مثل بسوق لو كنت كويس ما كنت وانا بعتت طالك طب قول لي بالله بجد ايش يضحك طب قول ليش يضحك قول لي بجد يضحك اللي جابك وتصلط علينا كلابك يضحك ايش اللي جابك وتصلط علينا كلابك كورى لما تبيع اصحابك ما راح يقول لك ليش يضحك يا اللي وانا قطط وانا حسبي الله ونعم اخوانك <متحك>